117. وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم وَمَا خاضعين 118. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 119.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 وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القول